وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, القربى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَبَلِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُونَ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 وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفهولا وَنَكِّلْ لِي يَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم فيه اعيونكم قليله ويقللكم في اعينهم ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم سئة فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون